بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الخامس عجر من مجلس سماع كتاب منار من السبيل في شرح الدليل لابن الضيان رحمه الله يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله كتاب الشارقة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع لقوله تعالى وإن كثيرا من الخلطاء الآية وقولهم فهم, فهم شركاء في الثلث وقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أن ثالث الشركين ما لم يخل أحدهما صاحبه فإذا خان أحدهما صاحبه خرجت من بينهما رواه أبو داود وقال زيد كنت أنا والبراء شركين فاشترينا فضة بنقد ونسيئة الحديث رواه البخاري وهي خمسة أنواع كلها جائزة ممن يجوز تصرفه لأن مبنىها على الوكالة والأمانة أحدها شركة العنان وهي أن يشترك ثنان فأكثر في مال يتجران فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع ذكره ابن المنذر وشروطها أربعة الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضغوبين الذهب والفضة لأنها قيم المطرفات وأثمان البيعات ولو لم يتفق الجنس كذهب وفضة أو كان متفاوتا بأن أحضر أحدهما مئة والآخر مئتين ولا تصح بالعروض وعنه تصح ويجعل قيمتها وقت العقد رأس المال والنقرة قبل ضربها والمجوجة كثيرا والفلوس النافقة كالعروض الثاني أن يكون كل من المالين معلوما قدرا وصفة لأنه لا بد من الرجوع برأس المال ولا يمكن مع جهله الثالث حضور المالين فلا تعقد على ما في الذمة واشتراط إحضاره مال لتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة كالمضاربة ولا يشترط خلطهما لأنه عقد على تصرفك الوكالة ولهذا صحت على جنسين ولأن المقصود الربح وهو لا يتوقف على الخلط ولا في التصرف لدلالة لفظ الشركة عليه الرابع أن يشتري طال كل واحد منهما جزءا معلوما من الربح، سواء شرط لكل كل واحد منهما على قدر ماله أو أقل أو أكثر، وبه قال أبو حنيفة، لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلهن فيه لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له أن يجعل له حظ من الربح كالمضارب. فمتى فقد شرط فهي فاسدة وحيث فسدت فالربح على قدر المالين في شركة عنان ووجوه لأن الربح استحق بالمالين فكان على قدرهما لا على ما شرط لفساد الشركة لكن يرجع كل منهم على صاحبه بإجرة نص عمله لعمله في نصيب شريكه بعقد يبتغي به الفضل في ثار الحال فوجب أن يقابل العمل فيه عواض كالمضاربة فإذا كان عمل أحدهما مثلا يساوي عشرة دراهم والآخر خمسة تقالصا بدرهمين ونصف ورجع العشرة بدرهمين ونصف وكل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده إلا بالتعدي والتفريط كالشركة والمضاربة والوكالة والوديعة والرهن والهبا والصدقة والهدية وكل عقد لازم يجب الضمان في صحيحه يجب في فاسده كبيع وإجارة ونكاح وقرض. ومعنى ذلك أن العقد الصحيح إذا لم يكن موجبا للضمان فالفاسد من جنسه كذلك وإن كان موجبا له مع الصحة فكذلك مع الفساد ولكل من الشركين أن يبيع ويشتري ويأخذ ويعطي ويطالب ويخاصم ويفعل كل ما فيه حظ للشركة لأن هذا عادة التجار وقد أذن له في التجارة فينفذ تصرف كل منهما بحكم الملك في نصيبه وبحكم الوكالة في نصيب شريكه فصل في شركة المضاربة الثاني المضاربة وهي أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر فيه ويكون الربح بينهما بحسب ما يتفقان عليه وهي جائزة بالإجماع حكاه في الكافي والشرح وذكره ابن المنذر ويروى إباحتها عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا وشروطها ثلاثة أحدها أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين كما تقدم في شركة العنان الثاني أن يكون معينا فلا تصح إن قال ضارب بما في أحد هذين الكيسين للجهالة كالبائع. معلوما فلا تصح بصورة دراهم أو دنانير إذ لا بد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ ليعلم الربح ولا يمكن ذلك مع الجهل ولا يعتبر قبضه بالمجلس فتصح وإن كان بيد ربه لأن مولد العقد العمل ولا القبول فتكفي مباشرته للعمل ويكون قبولا لها كالوكالة وقال ابن المندر أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة انتهى وإن أخرج مالا ليعمل فيه وآخر والجبح بينهما صح نص عليه الثالث أن يشترط للعامل جزء معلوم من الربح مشاعا كان يصفيه أو ربعه أو ثمنه أو ثلثه أو سلوزه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها والمضاربة في معنى فإن شرطا لأحدهما في الشركة والمضاربة دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين أو ربح أحد الثوبين لم يصح. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه. إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة فإن فقد شرط فهي فاسدة ويكون العامل اجره مثله نص عليه كالإجارة الفاسدة لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له والتصرف صحيح لأنه بإذن رب المال وما حصل من خسارة فعلى المالك لأن كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده أو ربح للمالك لأنه نماء ماله وإن شرط عليه ما فيه غرض صحيح فخالف ضمن لأن حكيم بن حزام كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة يضرب له به ألا تجعل مالي في كبد رطبه ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد من تمالي رواه الدارقطني. تصرفات المضارب وليس للعامل شراء من يعتق على رب المال لقربة أو تعليق أو إقرار بحريته إلا بإذنه لأن عليه فيه ضرر والمقصود من المضاربة الربح وهو منتفن هنا فإن فعل صح شراء لأنه مال متقوم قابل للعقود فصح شراءه كغيره وعاتق على رب المال لتعلق حقوق العقد به وولاؤه له وضمن العامل ثمنه الذي اشتراه به لتفريطه ولو لم يعلم لأن الإطلاف الموجب للضمان يستوي فيه العلم والجهل وقال أبو بكر إن لم يعلم لم يضمن لأنه معذور كما لو اشترى معيبا لم يعلم عيبه النفقة المضارب ولا نفقة للعامل لأنه دخر العمل بجزء مسمى فلا يستحق غيره كالمساقى المساقي إلا بشوط نص عليه كالوكيل وقال الشيخ تقي الدين وابن القيم أوعاد فإذا شرط نفقته فله ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون على شروطهم ويستحب تقديرها لأنه أبعد من الغرر فإن شرطت مطلقة جاز لأن لها عرفا تنصرف إليه واختلف فله نفقة مثله عرفا من طعام وكسوة لأن إطلاقها يقتضي جميع ما هو من ضروراته المعتادة قال الإمام أحمد ينفق على ما كان ينفق غير متعد للنفقة ولا مضر بالمال ويملك العامل حصته من الربح بظهوره قبل القسمة كالمالك قال أبو الخطاب رواية واحدة وكما في المساقات والمزارعة لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه وهو أن يكون له جزءه من الربح فإذا وجد فإذا وجد وجب أن يملكه بحكم الشرط ولأنه يملك المطالبة به بقسمته فملكه كالمشترك ولو لم يعمل المضارب إلا أنه صرف الذهب بورق فارتفع الصرف استحقه نص عليه لا الأخذ منه أي ربح إلا بإذن رب المال لا نعلم فيه خلاف قاله في الشرح لأن نصيبه مشاع فلا يقاسم نفسه ولأن ملكه له غير مستقر لأنه وقاية لرأس المال وحيث وزقت والمال عرض فرضي ربه بأخذه أي مال المضاربة على صفته التي هو عليها قومه ودفعه للعامل حصة من الربح الذي ظهر بتخويمه وملك ما قابل حصة العامل من الربح لأنه أسقط عن العامل البيع فلا يجبر على بيع ماله بلا حظ للعامل فيه وإن لم يرضى رب المال بعد فسخها بأخذ العرض فعلى العامل بيعه وقبض ثمنه لأن عليه رد المال ناضا كما أخذه على صفته اختلاف المضارب ورب المال والعامل أمين لأنه يتصرف في المال بإذن ربه ولا يختص بنفعه أشبه الوكيل يصدق بيمينه في قدر الرأس المال لأنه منكر لما يدعي عليه زائد والأصل عدمه وفي الربح وعدمه وفي الهلاك والخسران إن لم تكن بينه لأن ذلك مقتضى تأمينه حتى ولو أغرّ بالربح ثم ادعى تلفا أو خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو نسيانا لأنه مقر بحق لآدمي فلم يقبل رجوعه كالمقر بدين ويقبل قول المالك في قدر ما شرط العامل بعد ربحه المضارب نص عليه لأنه ينكر الزائدة فإن أقام بينتين قدمت بينة العامل فصل في شركة الوجوه الثالث شركة الوجوه وهي أن يشترك اثنان مال لهما في ربح ما يشتريان من الناس في ذممهما في ذممهما بجاههما وثقة التجار بهما من غير أن يكون لهما رأس مال. قال احمد في رجلين اشتريا بغير رؤوس اموال فهو جائز وبه قال الثوري وابن المنذر وسواء عين احدهما لصاحبه ما يشتريه او قال ما اشتريت من شيء فهو بيننا نص عليه ويكون الملك والربح كما شرطا من تساو وتفاضل لحديث المؤمنون عند شروطهم ولأن أحدهما قد يكون أوثق عند التجار وأوصر بالتجارة من الآخر فكان على ما شرطا كشركة العنان والخسارة على قدر الملك فمن له فيه ثلثان فعليه الثلثاء الوضيعة ومن له الثلث عليه ثلثها سواء كان الربح بينهما كذلك او لا لان الوضع تنقص رأس المال وهو مختص بملاكه فيوزع بينهما على قدر الحصص وفبناها على الوكالة والكفالة وحكمها فيما يجوز لكل منهما او يمنع منه حكم شركة العيران. شركة الابدان الرابع شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يتملكان بأبدانهما من المباح كالاحتجاش والاحتطاب والاصطياد والمعدن والتلصص على دار الحرب وصل من يقتلانه بها فهذا جائز نص عليه لقول ابن مسعود اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين وهو أبو دود واحتج به أحمد وقال أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك في غزوة بدر وكانت غنائمها لمن أخذها قبل أن يشترك الله بينهم ولهذا نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ شيئا فولاه وإنما جعلها الله سبحانه لنبيه بعد أن غنموا واختلفوا فيها فأنزل الله يسألونك عن الأنفال الآية أو في فيما يتقبلان في ادمامهما من العمل فإن عمل أحدهما دون صاحبه فالكسب بينهما على ما شرطا قال أحمد هذا بمنزلة حديث عمار وسعد وميسعود والحاصل من مباح تملكه أو أحدهما أو من أجرة عمل تقبلاه أو أحدهما كما شرطا من تساوي أو تفاضل لأن الربح مستحق بالعمل ويجوز تفاضلهما فيه شركة المفاوضة الخامس شركة المفاوضة وهي أن يفوض كل إلى صاحبه وهي أن يفوض كل إلى صاحبه شراء وبيعا في الذمة والمضاربه وتوكيلا ومسافره بالمال وارتهانا وهي جائزة لأنها لا تخرج عن اضروب الشركه التي تقدمت فإن أدخله فيها كسبا نادرا كوجدان لقطة أو ركاز أو ما يحصل لهما من ميراث أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو أرش جناية أو ضمان عارية أو لزوم مهر بوطئ فهي فاسدة لأنه عقد لم يرد الشرع بمثله ولما فيه من كثرة الغرص لأنه قد يلزم فيه ما لا يقدر الشريك عليه ولأنه يدخل فيه اكتساب غير معتاد وحصول ذلك وهم لا يتعلق به حكم ويصح دفع دابة أو عبد لمن يعمل به بجزء من أجرته معلومة نص عليه لأنها عين تنمي بالعمل عليها فجاز العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة ونقل عنه أبو داود في من يعطي فرسه على نصف الغريمة أرجو أن لا يكون به بأس وبه قال الأوزعي. ومثله خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع ورضاع قن واستيفاء مال بجزء مشاعر منه قال في الشرح قال الامام احمد لا بأس بالثوب يدفع بالثلث او الربع قيل يعطيه بالثلث او الربع ودرهم او درهمين قال اكرهه لانه لا يعرفه واذا لم يكن معه شيء نراه جائزا لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر على الشطر انتهى ولا يعارضه حديث الدارقطني أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان لحمله على قفيز من المطحون فلا يدري الباقي بعده فتكون المنفعة مجهولة وبيع متاع بجزء من ربحه كمن أعطى فرسه على النصف من الغنيمة بخلاف ما لو قال بعبد والثمن بيننا أو آجر هو والأجرة بيننا فلا يصح. والثمن أو الأجرة لربه وللآخر أجرة مثله ويصح دفع دابة أو نحر أو نحوهما لمن يقوم بهما مدة معلومة بجزء منهما معلوما قال البخاري في صحيحه وقال معمر لا بأس أن تكرى الماشية على الثلث أو الربع إلى أجل مسمى والنماء ملك لهما أي للدافع والمدفوع إليه على حسب ملكيهما لأنه نماؤه لا إن كان بجزء من النماء كالدر والنسل والصوف والعسل فلا يصح لحصول نمائه بغير عمل وللعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له وعنه يصح اختاره الشيخ تقي الدين باب المساقى وهي دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره بشرط كون الشجر معلوما للمالك والعامل برؤية أو وصف فلو ساقاه على بستان غير معين ولا موصوف أو على أحد هذين الحائطين لم يصح لأنها معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف الأعيان فلم تجز على غير معلوم كالبيع وأن يكون له ثمر يؤكل من نخل وغيره لحديث ابن عمض عمل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع متفق عليه وهذا عام في كل ثمر وأن يشلّط للعامل جزء وأن يشلّط للعامل جزء مشاع معلوم من ثمره كالمضاربة، فلو شرطا في المساقات كل لأحدهما أو أصوا عن معلومة أو ثمرة شجرة معينة لم تصح. قال في الشرح تجوز المساقات في كل شجر له ثمر مأكول ببعض ثمراته هذا قول الخلفاء الرشدين. وقال أيضا وتصح على البعلك السقي لا نعلم فيه مخالفا لأن الحاجة تدعو إلى المعاملة فيه كدعائها إلى المعاملة في غيره انتهى وأما حديث ابن عمر كنا نخابر أربعين سنة حتى, حتى حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فمحمول على رجوعه عن معاملات فاسدة فسرها رافع قال في الشرح قلنا لا يجوز حمل حديث رافع ولا حديث ابن عمر على ذلك لأده صلى الله عليه وسلم لم يزل يعامل أهل خيبر والخلفاء على ذلك بعد ثم من بعدهم ولو صح خبر رافع لحمل على ما يوافق السنه فروى البخاري فيه كنا نكر الأرض بالناحية منها وفسر بغير هذا من أنواع الفساد وهم مضطرب جدا قال أحمد يروع عن رافع في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف التوايات عنه توهن حديثه وأنكره زيد بن ثابت وغيره عليه ولم يقبلوا حديثه وحملوه على أنه غلط في روايته انتهى باختصار والمزارعة دفع الأرض والحب لمن يزرعه ويقوم بمصالحه قال في الشرح وتجوز المزارعة بجزء معلوم للعامل في قول أكثر أهل العلم بشرط كون البدر معلوما. جنسه وقدره ولو لم يوكل وعلمه برؤية أو صفة لا يختلف معها كشجر في مساقاه وإن قال ما زرعتها من شيء فلي نصفه صح لحديث خيبر وكونه من رب الأرض نص عليه واختاره عامة الأصحاب قياسا على المساقات والمضاربة وعنه لا يشترط فيجوز أن يخرجه العامل في قول عمر وابن مسعود وغيرهما ونص عليه في رواية مهنه وصححه في المغني والشرح واختاره أبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق قال في الانصاف وعليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعه قصة خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البدر على المسلمين وفي بعض لفظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم قال ابن عمر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعتملوها من أموالهم رواه مسلم وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبدر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا علقه البخاري وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه لما تقدم قال في الشرح ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائدا على ماله من الثمرة بغير خلاف وقال وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة أو ما على الجداول منفردا أو مع نصيبه فهو فاسد إجباع بصحة الخبر بالنهي عنه انتهى ويصح كون الارض والبدر والبقر من واحد والعمل من اخر قياسا على المضاربة لانه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فاشبه المضاربة وكالمزارعة على الزرع الموجود الذي ينمي بالعمل فتصح لانه اذا جهز في المعدوم مع كثرة الغرر فعلى الموجود مع قلته او لا قال في الشرح وتجوز اجارة الارض بالذهب والفضة وسائر العروض غير المطعوم في قول عامة اهل العلم لقول رافع أما بالذهب والفضة فلا بأس ولمسلم فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس به انتهى وقال ابن عباس إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة رواه البخاري تعليقا وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام أحدها إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها فأجازه الأكثر ومنع منه مالك وعن أحمد ربما تهيبته لما في حديث رافع لا يكريها بطعام مسمى رواه أو داود والثاني بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها ففيه روايتان الثالث إجارتها بجزء مشاعن مما يخرج منها فالمنصوص جوازه قاله في الشرح والمساقات والمزارات عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا رواه مسلم فلو كانت لازمة لقدر مدتها وقال بعض أصحابنا عقد لازم قاله في الشرح قال في الشرح وهو قول أكثر الفقهاء انتهى لأنه عقد معاوضة فكان لازما اختاره الشيخ تقي الدين لحديث المؤمنون على شروطهم فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة فإن فقد شرط فالمساقات والمزارعة فاسلة والثمر والزرع لربه لأنه نماء ملكه والعامل أجرة مثله لأنه بذل منافعه بعوض لم يسلم له ولا شيء له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمره لإسقاط حقه برضاه كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح. وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا وعلى العامل تمام العمل كما يلزم المضاربة بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهور الربح مما فيه نمو أو صلاح للثمرة والزرع من السقي بالماء واصلاح طرقه والحرث والته وبقره وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجره والحفظ والتشميس واصلاح موضعه ونحو ذلك وعلى رب المال ما فيه حفظ الاصل كسد الحيطان وانشاء الانهار وحفر بئر الماء ونحوه والجذاذ عليه عليهما بقدر حصتيهما نص عليه لأنه إنما يكون بعد تكامل الثمر وانقضاء المعامله اشبه نقله إلى المنزل وعنه الحصاد واللقاط والجذاذ على العامل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى يهود على أن يعتملوها من أموالهم وهذا من العمل مما لا تستغني عنه الثمر أشبه التشميس قاله في الكافي ويتبعان العرف في الكلف السلطانية فما عرف أخذه من رب المال فهو عليه ومن العامل فعليه ما لم يكن شرط فيتبع أي يعمل به قال الشيخ تقي الدين وما طلب من قرية من وظائف سلطانية ونحوها فعلى قدر الأموال وإن وضعت على الزرع فعلى ربه أو على لقار فعلى ربه ما لم يشتريطه على مستأجرين وإن وضع مطلقا رجع إلى العادة انتهى باب الإجارة وهي بيع المنافع جائزة بالكتاب والسنة والإجماع قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورون وقالت تعالى قالت إحداهما يا أبا تستأجروا إن خير من استأجرت القوي الأمين الآية وقالت تعالى قال لو شئت لاتخذت لا عليه أجرا ولابن ماجه مرفوعا أن موسى عليه السلام أجر نفسه ثمانية حجر أو عشرا على عفة فرجه وطعم بطنه وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا من بني ديل هاديا خرجيتا وفيه ثلاثة أنخص مهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيه فاستوفى منه ولم يؤتيه أجرته وقال ابن المنذج اتفق على إجازاتها كل من أحفظ قوله من علماء الأمة والحاجة داعية إليها لأن أكثر المنافع بالصنائع وتنعقد بلفظ الإجارة والكري وما في معناهما شروطها ثلاثة معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها فاشترط العلم بها كالبيع مثل بناء الحائط يذكر طوله وعرضه وسكن دار شهرا وخدمة آدمي سنة لأنها معلومة بالعرف فلا تحتاج للضبط قال الإمام أحمد أجير أجير المشاهرة يشهد الأعياد والجمعة وإن لم يشترط قيل له يتطوع بالركعتين قال ما لم يضر بصاحبه وقال ابن المبارك يصلي الأجير ركعتين من السنة وقال ابن المنذر ليس له منع منهما قاله في الشرح وقال ابن المنذر أجمع كل ما نحفظ عنه أن إجارة المنازل والدواب بجائزة ومعرفة الأجرة قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ولأنه عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كثمن وعن أبي سعيد مرفوعا نهى عن استجار الأجير حتى يتبين له أجر رواه أحمد وكون النفع مباعا فلا تجوز على المنافع المحرمة كالغناء والزمر والنياحة ولا إجارة داره لترجع على كنيسة أو بيت نار أو يبيع فيها الخمر ونحوه لأثناء محرم فلم تجوز الإجارة لفعله كإجارة الأمة للزلاء وكون النفع يستوفى دون الأجزاء فلا يجوز عقد الإجارة على ما تذهب أجزاؤه بالانتفاع به كالمطعوم والمشغوب والشمع ليشعله والصابون ليصل به لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تجوز لاستيفاء العين ولا يصح إجارة ديك ليقضه للصلاة نص عليه لأنه غير مقدور عليه فتصح إجارة كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدور والحوانيت والدو والدواب إذا قدرت منفعته بالعمل كركوب الدابة لمحل معين لأنها منفعة مقصودة أو قدرت بالأمد وإن طال حيث كان يغلب على الظن بقاء العين إلى انقضاء مدة الإجارة هذا قول عامة أهل العلم قالوا في الشرح لقوله على أن تأجرني ثماني حجج الآية فصل في أنواع الإجارة والإجارة ضربان الأول على عين فإن كانت موصوفه اشترط فيها استقصاء صفات السلم لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات ولأن ذلك أقطع للنزاع وابعد من الغرض فإن لم توصف ادى الى التنازع وكيفية السير من هملاج أو غيره لأن سيرهما يختلف لا الذكورة والألوثة والنوع كالفرس عربيا أو بردون والجمل بغتيا أو من العراب لأن التفاوت بينهما يسير وقال القاضي يفتقر إلى معرفته لتفاوتهما وإن كانت معينة اشترط معرفتها أي العين المؤجرة كالمبيع لاختلاف الغرض باختلاف العين وصفاتها والقدرة على تسليمها فلا تصح إجارة الآبق والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه وله يجوز إجارة المسلم للذنبي الخدمته نص عليه لتضمنها حبس المسلم عند الكافر وإذلاله أشبه بيع المسلم الكافر وإن كان في عمل شيء جاز بغير خلاف قاله في الشرح لحديث علي أنه أجر نفسه من يهودي يستقيله كل دلو بتمرة وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه أحمد وابن ماجه بمعنى وكون المؤجر يملك نفعها فلو أجره ما لا يملكه بغير إذن لم يصح كبيعه وصحة بيعها بخلاف كلب وخنزير ونحوهما سوى حر فتصح اجارته لما تقدم ولأن منافعه مملوكة تضمن بالغصب أشبهت منافع القن ووقف أي موقوف لأن منافعه مملوكة للموقوف عليه وأم ولد لأن منافعها مملوكة لسيدها فيصح ان يؤجرها وانما يحرم بيعها واجتمالها على نفع المقصود منها فلا تصح في زمنة لحمل وسبقة لزارة لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليمها من هذه العين الثاني على منفعة في الذمة فيشترط ضبطها بما لا يختلف كخياطة ثوب بصفة كذا أو بناء حائص يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته وحمل شيء يذكر جنسه وقدره وأن الحمل لمحل معين لما تقدم وأن لا يجمع بين تقدير المدة والعمل كأخيطه في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقية فقد زاد على المعقود عليه وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه الإجارة على الطاعت وكون العمل لا يشترط أن يكون فاعله مسلما فلا تصح الإجارة لأذان وإقامة وإمامة وتعليم قرآن وفقه وحديث ونيابة في حج وقضاء ولا يقع إلا قربة لفاعله ويحرم أخذ الأجرة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أب العاص واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجراء طوىه أبو ذو ذو الترمذي وعن أبي بن كعب قال علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوسا فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخذتها أخذ قوسا من نار فردتها طوىه النواجي. وكان يسحق تعليم القرآن بأجره. قال عبد الله بن شقيق هذه ضفان الذي أخذه المعلمون من الصحت. وعن يصح وأجازه مالك والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله رواه البخاري. فأباح أخذ الجعل عليه فكذا الأجرة فإن أعطي من غير شرط جاز قال الإمام أحمد لا يطلب ولا يشارط فإن أعطي شيئا أخذه وقال أنكضه أجرة المعلم إذا شرطه وأما ما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة كتعليم الخط والحساب وبناء المساجد فيجوز أخذ الأجرة عليه فأما ما لا يتعدى نفعه من العبادات المحضة كالصيام والصلاة فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بغير خلاف قاله في الشرح وتجوز الجعالة على ذلك لأنها أوسع من الإجارة ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة وعلى رقية نص عليه لحديث أبي سعيد في رقية اللذيغ على قطيع من الغنم وفيه فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يتريكم أنها رقية ثم قال أصابتم اقتسموا واضربوا لي معكم سامى وضحك النبي صلى الله عليه وسلم طواه الجماعه إلا النسائية ويجوز أخذ رزق من بيت المال أو من وقف على عمل يتعدى نفعه كقضاء وتعليم قرآن وحديث وفقه ونيابة في حج وتحمل شهادة وأدائها وأدان ونحوها لأنها من المصالح وليس بعوض بل رزق لعانة على الطاع ولا يخرجه ذلك عن كونه قربا ولا يقدح في الإخلاص وإلا لم حقة الغنائم وسلب القاتل فصل فيما يلزم المؤجر والمستاجر وللمستاجر استيفاء النفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لأن المنفعة ملكه فجاز له أن يستوفيها بنفسه وبنائبه لكن بشرط كونه أي النائب مثله في الضرر أو دونه لا أكثر ضررا منه ولا بمن يخالف ضرره ضررا لأنه لا يملك أن يستوفيه بنفسه فبنائبه أولى لا لأنه يأخذ فوق حقه أو غير حقه التزامات المؤجر وعلى المؤجر كل ما جرت به العادة من آلة المركوب والقواد والسوق والشريل والحط لأن عليه التمكين من, التمكين من الانتفاع ولا يحصل إلا بذلك فإن كانت الإجرة على تسليم الظهر لم يكن عليه شيء من ذلك وترميم الدار بإصلاح المنكسر وإقامة المائل وتطيين السطح وتنظيفه من الثلج ونحوه لأنه لا يتمكن المستأجر من النفع المعقود عليه إلا بذلك التزامات المستأجر وعلى المستأجر المحمل والمظلة وهي الكبير من الأخبية أي لا يلزم المؤجر بل إن أراده المستاجر فمن ماله لأن ذلك من مصلحة أشبه الزادة وبسط الدار وتفريغ البالوعة والكنيف وكنس الدهر من الزبل ونحوه إن حصل بفعله أي المكتر بأن تسلمها فارغة كما لو القى فيها جيفة أو ما صح كضاء العقبه بأن يركب في بعض الطريق ويمشي في بعض مع العلم به إما بالفراسخ أو بالزمان لأنه يجوز العقد على جميعه فجاز على بعضه ويجوز أن يكتري الرجلان ظهرا يعتقبان عليه فإن اختلف في البادئ منهما أقرع بينهما لتسويهما في الملك فصل فيما تنفسخ به الإجارة والإجارة عقد لازم وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي فليس لأحدهما فسخها بلا موجب لأنها عقد معاوضة كالبيع لا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه كالبيع قال في الفرور يعنه تنفسخ بموت مكتر لا قائم مقامه اختاره الشيخ يعني الموافق ولا بتلف المحمول قال الزركشي وهذا هو المنصوص عليه الأصحاب الا الموافق وصحه في الانصاف لأن المعقود عليه المنفعه فله أن يحمل ما يماثله ولا بوقف العين المؤجرة لوروده على ما يملكه المؤجر من العين المسلوبه النفع زمان الاجاره ولا بانتقال الملك فيها بنحو هبه وبيع ما يصح بيع العين المؤجرة نص عليه لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع كبيع المزوجة ولمشتر لم يعلم الفسخ أو الإمضاء والأجرة له من حين الشراء نص عليه وتنفسخ بتلف العين المؤجرة المعينة كدابة أو عبد مات ودار من هدمت لزوال المنفعة بتلف المعقود عليه وبموت المرتضع او امتناعهم من الرضاع منها لتعذر استيفاء المعقود عليه لان غيره لا يقوم مقامه فالارتضاع لاختلاف المرتضعين فيه وقد يدر اللبن على واحد دون اخر وكذا ان ماتت مرضعة وهدم الدار لما تقدم الحكم عند تعذر استيفاء المنافع ماذا تعذر استفاء النفع ولو بعضه من جهة المؤدر فلا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة فلم يستحق شيئا ومن جهة المستأجر فعليه جميع الأجرة لأن المعقود عليه تلف باختياره تحت يده فأشبه تلف المبيع تحت يده هذا ان عطلت فإن أجرها الآخر حسبه على تمام مدته لأنها عقد لازم فترتب مقتضاه وهو ملك المؤجر الأجرة والمستأجر المنافع وإن تعذر بغير فعل أحدهما كشروط المؤجرة وهدم الدار فسغت الإجارة لفوات المقصود بالعقد أشبه ما لو تلف واجب من الأجرة بقدر ما استوفى من المنفعة قبل ذلك وإن غصبت المؤجرة خير المستأجر بين الفسخ وعليه أجرة ما مضى إن كان وبين الإمضاء ومطالبة الخاص بأجرة المثل وإن هرب المؤجر وترك هائمه وله مال أنفق عليها الحاكم من ماله لوجوب نفقتها عليه فإن لم يكن له مال وأنفق عليها المستأجر بنية الرجوع رجع لأن النفقة على المؤجر كالمعير لقيامه عنه بواجب فإذا قضت الإجارة باعها حاكم ووفاء ما أنفقه لأن في ذلك تخليص لذمة الغائب وإيفاء للنفقه فصل في الأجير الخاص والأجير المشترك والأجير قسمان خاص وهو من قدر نفعه بالزمن وهو من تؤجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بثنانها وصلاة جمعة وعيد سمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه تلك المدة ومشترك وهو من قدر نفعه بالعمل كخياط ثوب وبناء حائط ونحوه سمي مشتركا لأنه يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد يعمل لهم فيشتركون في نفعه فالخاص لا يضمن ما تلف بيده لا إن نص عليه مثل أن يأمره بالسقي فيكسر الجرة أو بكيل شيء فيكسر المكيلة أو بالحرث فيكسر آلته لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به فلم يضمن كالوكيل فإن تعد أو فرت ضمن كسائر الأمناء والمشترك يضمن ما تلف بفعله من تخريق وغلط في تفصيل وبزرقه وسقوط عن دابة وبانقطاع حبله نص عليه في حائك أفسد حياكته ويروى تضمينه عن عمر وعلي وشريح والحسن وهو قول أبي حنيفة ومالك وروى الإمام أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه أنه كان منه الأجراء ويقول لا يصلح الناس إلا هذا وحمل على المشترك لما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ والصواب وقال لا يصلح الناس إلا هذا لا ما تلف بحرزه أو بغير فعله إن لم يفرط أو نص عليه لأن العين في يده أمانة كالمودع ولا أجرت له فيما عمل فيه لأنه لم يسلم عمله إلى المستأجر فلم يستحق عوضاه ضمان الطبيب ونحوه ولا يضمن حجام وختان وبيطار خاصا كان مشتركا إن كان هادقة ولم تجني يده وأذن فيه مكلف أو أي ولي غير المكلف لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته فإن لم يكن حاذقا ضمن لأنه لا يحل له مباشرة الفعل إذن فيضمن سرايته وإن جنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض الحشفة ضمن لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ كإتلاف المال وإن لم يأذن فيه مكلف وقع الفعل به أو ولي صغير ومجنون وقع الفعل بهما ضمن لأنه فعل غير ماذون فيه وعليه يحمل ما روي أن عمر قضى في طفلة ماتت من الختان بديتها على عقلة خاتنتها ولا ضمان على راع لم يتعد أو بفرط بنوم أو غيبتها عنه لأنه مؤتمن كالمودع فإن تعد أو فرط ضمن كسائر الأملاء ولا يصح أن يرعاها بجزء من نمائها للجهارة لما تقدم بل بجزء منها مدة معلومة فاصل بما تستقر به الأجرة وتستقر الأجرة بفراغ العمل قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه رواه ابن ماجه وبانتهاء المدة إذا كانت اجارة على مدة وسلمت إليه العين بلا مانع ولو لم ينتفع لتلف المعقود عليه تحت يده فاستقر عليه عوضه كثمن المبيع إذا تلف بيد مشتر وكذا ببدل تسليم العين لعمل في الذماه إذا مضى مدة يمكن استفاء المنفعة فيها ولم تستوفى كما لو استأجر دابة ليركبها إلى موضع معين ذهابا وإيابا بكذا وسلمها له ومضى ما يمكن ذهابه ورجوعه فيه على العادة ولم يفعل استقرت عليه الأجرة لتلف المنافع تحت يده باختياره فاستقر عليه الضمان كتلف المبيع تحت يد المشتري ويصح تعبيل الأجرة كما لو استأجره سنة 9 في سنة, في سنة 8 وشرط عليه تعجيل الأجرة يوم العقد وتأخيرها بأن تكون مؤجلة بأجر معلوم كثمن وإن اختلفا في قدرها أي الأجرة أو المنفعة تحالفا وتفاسخا لأنه عقد معوض فأشبه البيع ويبدأ بيمين المؤجر نص عليه وإن كان قد استوفى ماله أجرة فأجرة المثل أي مثل تلك العين لاستيفائه منفعته والمستأجر أمين لا يضمن ولو شرط على نفسه الضمان إلا بالتفريط، لأنه قبض ليستوفي، لأنه قبض ليستوفي منها ما ملكه فيها، فلم يضمنها كالزوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها. قال في الشرح قال أحمد في من يكر الخيمة إلى مكة فتسرق من المقتري أرجو أن لا يضمن، وكيف يضمن إذا ذهب؟ ولا نعلم في هذا خلاف، فإن شرط المؤجر الضمان فالشرط فاسد. وروى الأثرم عن ابن عمر قال لا يصلح الكريغ بضمان وعن بقاهي المدينة أنهم قالوا لا يكري بضمان انتهى ويقبل قوله في أنه لم يفرط لأن الأصل عدم التفريط والبراءة من الضمان وأنما استأجره أبق أو شريد أو مرض أو مات في مدة الإجارة أو بعدها لأنه مؤتمن والأصل عدم انتفاعه وكذا لو صدقه المالك واختلفا في وقته ولا بينة للمالك قبل قول المستأجر بيميره لأن الأصل عدم العمل ولأنه حصل في يده وهو أعلم بوقته وإن شرط عليه أن لا يسير بها في الليل أو وقت القائلة أو لا يتأخر بها عن القافلة ونحو ذلك بما فيه غرض صحيح فخالف ضمنه لما ذكر عن فقهاء المدينة أنهم قالوا لا يكري الضمان إلا أنه من شرط على كرين أن لا ينزل بطن واد ولا يسير به ليلا مع أشبه هذه الشروط فتعد ذلك فتلف أنه ضامن وكما إذا شرط ذلك في المضاربة ومتى انقضت الإجارة رفع المستاجر يده ولم يلزمه الرد ولا, ولا مؤنته كالمودع لأنه عقد لا يقتضي الضمان فلا يقتضي رده ومؤنته بخلاف العارية وفي التفسرة يلزمه رد بشرط وتكون بعد انقضاء مدة بيد المستاجر أمانة إن تلفت بغير تفريط فلا ضمان عليه باب المسابقة وهي جائزة في السفن والمزاريق والطيور وغيرها وعلى الأقدام وبكل حيوانات أجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية ولمسلم مرفوعا ألا إن القوة الرمي وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخير المضمرة من الحفية إلى ثنية الوداع وبين الذي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زرائق متفق عليه وسابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على قدميه رواه أحمد وأبو داود وصار عر كانت فصرعه رواه أبو داود وسابق سلمة بن الأكوع رجلا من أنصار بنيات الرسول الله ليس الله عليه وسلم رواه مسلم ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقوم يرفعون حجرا ليعلموا الشديد منهم فلم ينكر عليهم لكن لا يجوز أخذ العوض إلا في مسابقة الخيل والإبل والسهام لحديث أبي هرودة مرفوعة لا سبق إلا في نص أو خوف أو حافر الخمسة ولم يذكر الماجه ماجه ناصل ويتعين حمله على المسابقة بعوض جمعا بينه وبينما تقدم الإجماع على جوازها بغير عوضا في غير الثلاثة ولأنها آلات الحرب المأمور بتعلمها وعكامها وذكر ابن عبد الباري تحريم الرهن في غير الثلاثة إجماعة بشروط خمسة الأول تعين المركوبين والرميين بالرؤية لأن القصد معرفة جوهر الدابتين ومعرفة حذق الرماء ولا يحصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية الثاني اتحاد المركبين أو القوسين بالنوع فلا تصح بين عربي وهجين ولا بين قوس عربية وفارسية لأن التفاوت بينهم معلوم لحكم العادة أشبه الجنسين الثالث تحديد المسافة بما به العادة لحديث ابن عمر السابق فلو جعلها مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مذلها غالبا وهو ما زاد على ثلاثمائة ذراع لم تصح لأن الغرض المقصود بالرمي يفوت ذلك قال في الشرح وقيل ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عمرو بن الرابع علم العوض وإباحته ويجوز حالا ومؤجلة الخامس الخروج عن شبه القمار بأن يكون العوض من واحد فإن كان من الإمام على أن من سبق فهو له جاز ولو من بيت المال لأن فيه مصلحة وحثة على تعليم الجهاد ونفع للمسلمين أو كان من أحد غيرهما أو من أحدهما جاز وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي لأنه إذا جاز بدلوه من غيرهما فأولى أن يجوز من أحدهما وعلي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وأعطى السابقة رواه أحمد فإن أخرجها مع لم يجوز لأنه قمار إذ لا يخلو كل منهما أن يغنم أو يغرم لحديث مسعود سعود الخيل ثلاثة ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان فأما فرص الرحمن فالذي يربط في سبيل لا فعرفه وروثه وموله وذكر ما شاء الله وأما فرص الشيطان فالذي يقامر أو يضاهن عليه الحديث رواه أحمد وحمل على المراهنات من الطرفين من غير محلل إلا بمحلل لا يخرج شيئا به قال ابن المسيب والزوري وحك عن مالك لا أحبه وعن جابر بن زيد أنه قيل له إن الصحابة لا يرون به بأسا فقال هم أعفوا من ذلك قاله في الشرح ولا يجوز كون المحلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به يكافئ مركوبه مركوبه مركوبهما مركوبه في المسابقة ورميه رميهما في المناضلة لحدث أبي هرية مرفوعة من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار روه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن أن يسبق لأن وجوده كعدمه يعني وجوده كعدمه واختار الشيخ تقي الدين يجوز غير محلل قال وهو أولى وأقرب إلى العدل من كون السبق من أحدهما وأبلغ في تحصيل مقصود كل منهما وبيان عجز الآخر انتهى فإن سبقا معا أحرزا سبقيهما ولا شيء المحلل لأنه لم يسبق أحدهما ولم يأخذ من المحلل شيئا لا يكون قمارا وإن سبق أحدهما أو سبق المحل أحرز السابقين لوجود شرطه ويسأل يكون لهم غرضه إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني لفعل الصحابة رضي الله عنهم قال إبراهيم التيمي رأيت حذيفة يشتد بين الهدفين بن عمر مثله ويروى أن الصحابة يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم إلى بعض فإذا جاء الليل كانوا رهبانا ويرغى مرفوعا ما بين الغرضين روضة مرياض الجنة ويكره الأمين والشهود مدح احدهما إذا أصاب وعيبه إذا أخطأ لما فيه من كسر قلب صاحبه وعيضه وحظمه ابن عقيل والمسابقة جعاله لأن الجعل في نظير عمله وسبقه لا يؤخذ بعواضها رهن ولا كفيل لأنها عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه وهو السبق أو الاصابه أشبه الجعل في رد الآبق ولكل فسخها كسائر الجعالات ما لم يظهر الفضل صاحبه فإن ظهر فللفاضي الفسخ وليس للمخضول لأن لا يفوت غرض المسابقة فإنه متبان له متابنا له أنه مسبوق فساق. هنا مجلسنا هذا نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وألية وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.